بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن بعد هذه ليله الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الاخر من عام الف وثلاثين قال الحافظ ابن حجر وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهم وطولهم ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهم وطولهم ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعه هذا الحديث يبين كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وأنه كان قيامه عليه الصلاة والسلام اليومي يعني كل ليلة كان يقوم بإحدى عشرة ركعة مع الوتر وأما ما ورد أنه كان يقوم بثلاث عشرة ركعة فهو مع الوتر بخمس مع الوتر بخمس يعني كان يصلي اثنتين يسلم اثنتين يسلم هذه اربعه ثم يصلي اثنتين يسلم اثنتين يسلم هذه ثمان وخمس ثلاثة عشر. أو يصلي تنتين ويسلم ثم تنتين يسلم هذه أربع ثم تنتين ويسلم تنتين يسلم هذه ثمان ثم يصلي ركعتين اللي هي الشفع ثم يوتر بواحد فهذه إحدى إحدى عشر ثلاثة مخير بين الفصل والوصل لكن بتشهد واحد لا ما هذا اردت أنا اقصد الوتر الوتر نعم اما صلاه الليل زي مثل او مثل صلي اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين يسلم ثنتين يسلم ثنتين يسلم اما قولها اربعا قد فهم من هذا بعض العلماء آآ ان صلاه الليل تكون بهذه الطريقه ولكن الذي يظهر والله اعلم من الراجح انها كما قال عليه الصلاه والسلام مثنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثم يسلم ثنتين يسلم وهكذا وهذا هو الاظهر وقد ساق ابن القيم في زاد المعاد طريقه وتر النبي عليه الصلاه والسلام كيف يوتر اما قولها يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن فالمراد بهذا انهن يعني غاية ما يكون في الطول في طول الركعات وطول السجود وطول القراءة وقولها على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه صفات عديدة في الوتر والإنسان يعني يجمع هذه الصفات كلها ممكن يصلي هذه احيانا هذه احيانا يوتر بواحده او يوتر بثلاث او يوتر بخمس او يوتر بسبع يسردها ولا يتشهد الا في اخرها كما في حديث السلامه يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ويوتر بتسع ركعات ويجلس في الثامنه ويقرا التشهد ثم يقوم الى الى التاسعه ثم يسلم فهذا يكون بحسب نشاط الانسان وبحسب حاله وايضا بحسب حال من وراءه لا يناسب أن الإمام يصلي بالناس ثم يسأل تسعة بسلام واحد ويصلي بالناس الناس منهم أحد يصير محتاج للوضوء إنه ما حد يعني وقوله تنام قبل أن توتر كأنه يفهم أنه ينام بعد بعد ما يصلي الأربع الثانية. والأنبياء لا شك أن تنام عينهم ولا تنام قلوبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل على أنه كما سبق أن وقت الوتر كله من بعد صلاة العشاء إلى إلى طلوع الفجر كل وقت الوتر كما جاء في الحديث ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحب وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال قال لي قال لي ولا قال رسول الله ما الذي عندكم قال لي ولا قال رسول الله أي نعم هذا في نسخ بعض نسخ البلوغ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وهذا الرجل لم يرد في روايات تسميته وفي دليل على أن قيام الليل ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لم يكتفي بهذا القدر من الخطاب بل يبالغ في ذمي التارك لقيام الليل ولا شك أن, أن هذا الحديث يحث على صلاة الليل ومنها الوتر وفي دليل على استحباب مداومة الإنسان على عمل الخير إنسان يداوم على عمل الخير ولا يفرط في الخير الذي يوفقه الله له فإذا فتح الله عليك باب خير من تلاوة أو صلاة أو قيام أو صدقة أو تهجد أو صيام فاحرص أن تداوم على هذا العمل وقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وكان يقول حب العمل الله دومه وإن, وإن قل فأحب العمل ما دام عليه صاحبه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه خمسة وصححه ابن خزيبة فإن الله وتر يعني واحد في ذاته سبحانه وتعالى فإن الله وتر يعني واحد في ذاته والوتر من أسمائه سبحانه وتعالى فهو المنفرد الذي لا شريك له لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته وهو وتر والخلق شفر الخلق ما يقوم بعضهم الا ببعض الله سبحانه وتعالى الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد واحد في ذاته واحد في افعاله واحد في صفاته لا نظير له ولا سمي له وهذا الحديث فيه دليل على ان انه يستحب للمسلم ان يداوم على الوتر ان يداوم على الوتر وقوله يا أهل القرآن من هم أهل القرآن قيلهم حفظت القرآن وحملته وخصهم بذلك لمزيد عنايته بهم لأنهم كما جاء في حديث وإن كان في سنة مقال أشراف أمتي حملة القرآن أشراف أمتي حملة القرآن وهم قدوة وهم أولى الناس في المحافظة على الوتر وقيل أهل القرآن هم المؤمنون وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يترى دليل على أن السنة في صلاة الليل أن تختم أن تختم بالوتر أن تختم بالوتر سواء كان الإنسان يعني صلى من أول الليل أو منصط الليل أو من آخر الليل فالأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا وهذا الحديث هذا الأمر على الاستحباب يعني. وليس, وليس صلاة الوتر تمنع من التنفل بعدها لكن هذا مستحب بمعنى أنك لو أوترت مع الإمام في صلاة التراويح مثلا في رمضان ثم يسر الله لك أن تقوم من آخر الليل قبل السحر فلا مانع أن تصلي مثنى مثنى مثنى حتى يطلع الفجر لكن لا توتر مرة أخرى لأنك إذنك أوترت وفي هذا الحديث طلق ابن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان فرواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وهم الثلاثه وحسن إسناده أبو حجر لأن فيه قيس بن طلق وهو متكلم فيه قال الإمام أحمد غيره أثبت منه غيره أثبت منه وهو دليل على أن الوتر لا لا يكرره الإنسان في ليلة واحدة إذا أوتر يكتفي بهذا الوتر فإن يسر الله جل وعلا له صلاة بعد الوتر فلتكم مثنى, مثنى وليكتري بوتره الأول ومن أهل العلم من رأى أن الوتر ينقض منهم من رأى أن الوتر ينقض ومنهم الأئمة الأربعة وعدد من الصحابة والتابعين استدلوا بحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ولكن لا يلزم نقض الوتر لان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بعد الوتر ركعتين وركعتان بعد وتره يسن وجالسا يفعلها نص السنن وركعتان يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومه السبل السويه يقول ركعتان بعد وتره يسن وجالسا يفعلها نص السنن ورد السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام في كان يصلي ركعتين بعد وتر جالسا فإذا قولوا اجعلوا آخر رصاتكم من وترا هذا أمر استحباب وإرشاد وها أما هل يجوز فهو قال أي نعم أي نعم وهمت قلت أنهم يقولون أنهم لا يقولون بذلك. نعم وبعض بعض العلماء يرى نقض الوثق لكن الراجع عدم نقض أما كيفية نقض واضح يصلي ركعة واحدة لكن بينهم فرق وقت طيب إذا لا يجوز نقض الوتر على الراجح وهو قول الأئمة الأربعة وكذلك قاله أبو هريره رضي الله عنه وطلق بن علي راوي الحديث وعدد من الصحابة والتابعين ومنهم رأى نقض الوتر بعض الصحابة التابعين كعثمان وغيره رأوا نقض الوتر ولكن لا, لا ينقض الوتر أيضا مما يدل على أنه لا ينقض أن النسان لو أوتر ثم نام ثم قام وصلى فهل الصلاة الأخيرة تلحق بالصلاة الأولى لا بينهم فرق فهذا دليل على أنك لو صليت مع إمامك التراويح كما سبق ثم من الله عليك أن تقوم من آخر الليل أنك تصلي ولو لم تصلي لك فاك صلاتك الأولى لأنه ورد في الحديث حديث أبي داود والترملي والنسائي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب لو قيامه ليلة هل الأفضل للنساء إذا صلى مع الإمام الترويح أن يقوم يشفع بركعة أو ترى الإمام يوتر هو أو آخر الليل الأفضل والله أعلم أنه لا يفعل هذا لأسباب منها الحديث السابق من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ومنها لكي يوافق الإمام عندما جعل الإمام ليؤتم به ومنها لألا يدخل عليه الرياء فيقوم أمام الناس يخالف الجماعة كلهم ويقوم فكان يقول للناس بلسان الحال اعلموا أني ممن يقوم الليل ويوتر آخر الليل ولهذا الأفضل أن يوتر مع الإمام ولا يختلف على الإمام أما ماذا يقرأ في الوتر فعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد رواه أحمد وابو داود وزاد، ولا يسلم الله في آخرهم وله أبي داود والترمذي نحوه عن عائشه فيه كل سورة في ركعة في الأخير فالأخير قلوا الله أحد والمعوذة أما حديث وبي فإنه جاء فيه زيادة فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته بالثالث وأما اما حديث عائشه فقد جاء عن عبد العزيز بن جريج قال سالنا ام المؤمنين عائشه باي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ الاولى يسبح اصحاب ربك الاعلى و في الثاني يقول يا ايها الكافرون و في الثالث يقول والله احد امه عويلتين الحديث في سنده ضعف ففي عبد الرحمن الجزري قد ضعفه الإمام أحمد من جان حفظه وفيه علل أخرى أيضا ولكن الحافظ حسن إسناده بناء على أنه جاء من إسناد آخر ويبقى أن الحديث له شواهد الحديث له شواهد كما في حديث ابوي الكعب اللي قبل لكن الحديث اللي قبل ما في ذكر المعوذتين مع سوره الاخلاص اذن الانسان اذا اراد ان يؤتر السنه له ان يقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون كذا او سبح سبح اسم ربك العالم وفي الثانيه ها قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بعد الفاتحة هو الله احد هذه السنة هذه السنة وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الثلاث ركعات بسلام واحد يعني لا يسلم إلا في آخرهن هذا جاء في حديث في رواية النسائي اذن يجوز ان تسرد الثلاث بسلام واحد وتشهد واحد في اخرها ولكن لو سلمت من ركعتين ثم قمت تاتي بالوتر فهو افضل لامرين الامر الاول موافقه لقول النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى والثاني انه اكثر عملا بين تقرا التشهد وتدعو زيادة ثم تقوم وتاتي بالتشهد مره اخرى عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم لابن حبان من ادرك الصبح ولا يوتر فلا وتر له وهذان دليلان على أن الوقت الوتر إنما يكون قبل أذان الفجر فإذا أذن الفجر أذن مادن صاد الفجر انتهى وقت الوتر انتهى وقت الوتر لكن لو فرض أن الإنسان استيقظ مع الأذان مع طلوع الفجر فإن كان هذا ليس عادة الله فأوتر فلا بأس إن ورد عن بعض الصحابة ما يدل على هذا الشيء وإن كان وقت الوتر, الوتر ينتهي أما من فاته الوتر فقاله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر وراء الخمسة إلا مسائي وهذا الحديث تريعاً من الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه فإنه يصليه متى إذا ذكره يعني إذا أصبح صلى في النهار وقد جاء عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار تنتي عشرة ركعة رواه مصر فهذا يدل على أن الوتر يقضى لك كيف تقضيه هل تقضيه في النهار على صفة الوتر كلا، انما تقضيه تقضيه شيئا فاذا كان من عادتك انك توتر بركعه واحده فانك تقضيه في النهار ركعتان واذا كان من عادتك انك توتر بثلاث تصلي من النهار اربع واذا كان من عادتك انك توتر في 11 تصلي 13 وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله من طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاه آخر الليل مشهولة وذلك أفضل رواه مسلم وهذا دليل على أن أفضل أفضل وقت للوتر هو آخر آخر الليل أن آخر الليل هو أفضل وقت للوتر لكن لمن غلب على ظنه أنه يستيقظ أما من لم يغلب على ظنه أنه يستيقظ فإنه يوتر أول الليل وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه بأن يوتروا قبل, قبل النوم أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء أوصاهم بأن يوتروا قبل النوم اما من وثق انه يقول فلا شك انه افضل ان يجعل ويترا آخر الليل لان وقت النزول لله كما في حديث ابي هريره ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني او اعطيه من يستغفروني فاغفر له حتى يطلع الفجر ولان الوتر اخر الليل هو من التهجد لأن التهجد هو الصلاة بالليل التهجد هو الصلاة بالليل والناشئة ومن الليل إن, إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مؤقيلة الناشية قال عدد من العلم كثير وغيره انها تكون بعد رقده اذا قام الرجل بعد رقده بعد نوم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر او ترقى الفجر رواه الترمذي وهذا الحديث فيه ضعف ولكنه يقرر أمرا معلوما وقصحها هذا الحاكم والألباني وعدد وهو يدل على أمر المعلوم هذا الأمر المعلوم هو انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر ثم ذكر المؤلف الحديث المتعلق بالصلاة الضحى بعد ما ذكر الوتر لان الباب باب التطوع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم ولها أنها سئلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيره ولها وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لو سبحها وهذا الحديث تدل على أن سنة الضحى على القول الراجح مستحبة جمع ابن قيم الأقوال فبلغت ستة أقوال فيها بلغت ستة أقوال فيها لكن أعدل الأقوال أنها مستحبة أنها مستحبة لأن و... وتسمى سنة الضحى وسبحة الضحى وصلاة الأو... الأوابين وهي سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها فلأوصى بها أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها فهذا معلوم أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس وقد ذكر ابن ملقن ان صلاه الضحى جاءت من اثني عشر عن اثني عشر صحابيا فالقول اعدل الاقوال فيها انها مستحبه مطلقا سواء كان الرجل ممن يقوم الليل او ممن لا يقوم الليل فهي مستحبه بل ان مداومه الانسان عليها يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله دومه وان, وإن قل وايضا جاء في حديث ابي ذر عند مسلم يصبح على كل سلام من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميلة صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه وناهي عن المنكر صدق ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة فهي إذا فضلها عظيم وجاء في حديث آخر عند الإمام أحمد وعند الترمذي يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك هو حديث صحيح يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك يعني أكفك بهن يومك إلى آخر اليوم اليوم إلى آخر وأقل صلاة الضحى ركعتان ولا حد لأكثرها ومنهم من قال أقلها أربع وأكثرها ثمان أو ثنتي عشر تركة. وأما قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحان الضحى قط فهو محمول على أن مقصودها أن ما رأيت يداوم عليها. لأن هي التي تقول كان يصلي الضحى أربعا والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص على سنه الضحى اذا قدم من سفر او نحو او كان مسافر او نحو ذلك على اي حال هي مستحبه هي مستحبه و واما متى الوقت المناسب فقال عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي وقول الأوابين جمع أواب والأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل بفعل المأمور واجتناب المحظور وقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين ترمض الفصال أي تشتد حرارة الأرض من وقوع الشمس على الضمن غير عند ارتفاعها والفصال هي أولاد هنا الفصال جمع فصيل وولد النافع سمي بذلك لفصله عن أمه ووهد لي على أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو عند اشتداد حرارة الشمس ونالي صلاة الأوابين يعني قربت الساعة الحادية عشرة في هذه الأيام أو الحادية عشرة والثلث تقريبا يكون في هذا الوقت ويستمر الى الى قبل الزواج وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 13 ركعه بنى الله لو قصر في الجنه رواه الترمذي واستغربه وفيه ضعف وعن عائشه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في الصحيح وفيه ضعف أيضا وعلى كل حال صلاة الضحى ليس لها حد ولا عدد صل ما شئت ركعتان أربع ست ثمان عشر انت عشرة وسواء صليتها بسلام واحد أو سلمت من كل ركعتين والأخير هو الأفضل قال باب صلاه الجماعه والامامه باب صلاه الجماعه والامامه والمراد بهذا صلاه الجماعه يعني في بيوت الله المساجد فان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح وقال عليه الصلاة والسلام سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم منهم وجل قلبه معلق بالمساجد وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشاين بالظلم من المساجد النور التام يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام أنا أدلكم على ما يمحوا الله بالخطايا ويرضعوا بالدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال أصبعوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم واخبر عليه الصلاه والسلام ان فضل الجماعه على صلاه المنفرد انها تفضل بسبع وعشرين درجه فالصلاه في جماعه في المساجد الصلاة في جماعة هذا الشيء وفي المساجد هي المقصود وذكر المؤلف فيها عددا من الاحاديث من عدد عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفردي ب27 درجه متفق عليه ولهما عن ابي هريره ب25 جزءا وكذا للبخاري عن ابي سعيد وقال درجه وهذا دليل على فضل صلاه الجماعه على صلاه المنفرد واذا قيل صلاه الجماعه تشمل صلاه الفريضه وتشمل ايضا صلاه النافله تشمل صلاه الكسور صلاة الترويح كلها داوة الجماعة أفضل والفن هو المنفرد هل تقام الجماعة في غير المساجد أم لا تقام من أهل العلم من قال تقام في غير المساجد ومن قال المراد بها أن تؤدى في المساجد لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا الشيء لهذا الغرض فيكون هذه الحديث المراد بها صلاة الجماعة يعني في بيوت الله في المساجد ولو لاحظت تجد العناية بالصلاة كبيرة. يعني الآن تعيين الائمه والمؤذنين وبناء المساجد ورفع الاذان كل من اجل هذه الشعيره العظيمه اما الروايات التي تقول ب27 و25 فقال الترمذي عامه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا 25 الا بن عمر فانه قال ب720 ومن أهل العلم من قال ان ان المراد انه وردت 25 ثم تفضل الله وتكرم على عباده بزيارة الاجر وصارت ب 27 النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بالقليل ثم لما تفضل الله على عباده بزياده الاجر اخبره بعد ذلك بالسبع 27 ومن من رجح روايه 27 على 25. على كل حال هذا هذه الحديث تدل على فضل صلاه الجماعه وعظيم الاجر الذي يحصل الانسان الذي يسعى لبيوت الله لاداء هذه الفريضه بل جاء في الصحيحين وغيرهما ان الانسان يتوضا في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي غريضه من فرائض الله كانت خطوات احداها تحط خطيئه الاخرى ترفع درجه مع ما ورد انها ايضا من اسباب مكفرات الخطايا والذنوب ولهذا لم يتخلف النبي عليه الصلاه والسلام في حياته قط عن الجماعه في المسجد الا ان يكون معذورا بمرض بل حتى انه في حديث عائشة في الصعي البخاري لما كان الناس ينتظرون في العشاء وهم عكوفوا في المسجد حرص أن يصلي بهم بل حرص أن يصلي بهم أو معهم فقال دعوا لي ماء في المخضب تقول عائشة ففعلنا فارتسل فذهب لينوء فيضمي عليه طبعا سأل قال أسل الناس تقول عائشة قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخفر تقول فوضعناه ماء فاتصل فذهب لينوء يعني يقوم فاغمي عليه من شده المرات عليه الصلاه تقول فلما افاق قال صلى الناس المره الثانيه قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخفر تقول فوضعناه ماء فذهب لينوء فاغمي عليه قال صلى الناس تقول قلنا لا يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخلق تقول فضعنا له ماء فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه مرة ثالثة تقول فلم ما فاغ قال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثلاث مرات يغتسل علي هانشق يذهب يصلي العشاء أما عذر من عافاه الله وأصح بدنه لأنه يتخلف عن الجماعة أما من تخلف عن الجماعة لعذر فإنه يرجى أن له الأجر وعن أبي رأية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه بيده قد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بِيَدْهِ لو يعلم احدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شهيد العشاء متفق عليه واللفظ ببخاري ودليل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا لا كفائيا وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا ويأتي حديث ابن مكتوم حديث ابن عباس فالجماعة فرض عين على الرجال وقال بهذا جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره وقال بعض الشافعية أن فرض كفاية بعض الحنفية والمالكية وبعض الأحناف قالوا سنة لكن الصحيح أنها واجبة على كل فرض يعني من الرجال أن يوديها في بيوت الله لان الرسول عليه الصلاه والسلام هنا توعد المتخلفين عن الجماعه بان يحلق عليهم بيوتهم بالناء ولا يمكن ان توعدهم الا على ترك واجب وقولوا لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا العرق هو العظم هو العظم شافرات مسلم يعلم واحد من يجد عظما سمينا يعني عظم سمين يكسره ويطبخه مع طعامه فيكون كالإدام أو مرماتين حسنتين والمرمات كالفشات والفشات وهو دليل على كما سلف على وجوب صلاة الجماعة ما من الذي منع النبي عليه الصلاه والسلام من ان يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار النار اي احسنت النساء و الاطفال لو جاء في روايه عند أح الامام احمد وان كان في سندها ضعف لولا ما في البيوت من النساء و لاقمت صلاه العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت في النار قوله أن آمر بالصلاة فتقام دليل على أن اقامه الصلاة تكون بإذن الإمام لأن الإمام إذا كان حاضر فهو حق بالإقامة قال وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا لماذا صارت اثقل على المنافقين لانها ان كان في وقت الصيف فان الجو يكون باردا بالنسبه لصلاه الفجر يعني تكون النوم من افضل ما يكون في هذا الوقت النوم واما صلاه العشاء فانها وقت راحة الإنسان ونوم بعد تعب النهار إذا نتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين لأنها ثقيله عليه. قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولهذا جاء عند ابن خزيمة أن ابن عمر قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء والآخرة والصبح أسأنا به الظن يعني أن يكون قد نافر لأن المنافر في وقت العشاء والفجر الجو مظلم فلا يرى أحد وهم يقصدون أن يراهم الناس في ذلك الزمان وفي وقتنا الحاضر تلحق صلاة وهي صلاة العصر تكون بعد فراغ الناس من وظائفهم فتجد بعضهم ينام ولا يبالي بصلاة العصر رعي بالله والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وترى أهله وماله وقال آه وقال عليه الصلاة والسلام لن يرجى النار أحد وصلى قبل طبع الشمس وقبل غروبها إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين